بسم الله الرحمن الرحيم ألف را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أكواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قال ترسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم, يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجلهم مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آبائنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل الْمُتَوَكِّلُونَ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن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 ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكانه وما هو بميت ومن ورائه عذاب مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اعد اعمالهم كرماد نشدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء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 سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.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 هنما يصلونها وبيت القرار وجعلوا لله آذادا ليضلوا عن سبيله قلت مستعوف إن مصيركم إلى النار قل الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بيع فِيهِ وَلَا خِلَالٌ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم وتخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وتخر لكم الأنهار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 رَبِّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي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 مهطيين مقنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. لا اخّرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل او لم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 لا تحسبن الله مخلفا وعده رسله إن الله عزيز ذو يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات, والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وَرَأَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر